يا حلي الشيو جا وبدايه وحزن قد صار عليي ونمن نعيس قام قفاه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 يا القطاع تبني على ظالمان وطنكو لا يتلبو انت ظير طاريش يجيني او للضاق المشكوح علي انت ظير طاريش يجيني او للضاق المشكوح Quan logi guitar ti هيه لانتظر الظير الظير ما يطوع على في لا تشنيك نار جفا بل امكاء يا علي يا علي والله الليل سنا تغيب حدات لي هموم جيل وشباب ضي اضريت وش تعبي فقط ينال مش ياتعو الجبر حيرتي جاءت pa فعل لي Hoy Franc Tenaz시 Bukhats D resolid Muokinda Oh Really Maikadiyy Meidiyiyy 식adiyy Come sile تاني و تيد غيبت بروم طويل فقط احنا يا المشيتو تبرق التي لو ma <mortem> ساله وما ظرتكم جمال وحق يا قمري ناطجات والصح الله تكرهوا jalnagul ilqil litchech hayy tib u galbi chefret hasr strength, łęyi Kalul Sumnake Kalul அ oري lo your friends. مالي اكو, اكو ويا هلي واد زين ري اكو ابي ايمان شدري اكو ويا هلي واد زين الحبيل باره Ya Rabb Hussein wa Rabb Allah Ya Rabb Ya Rabb قَذَ حَمَل الوَ نَال خَفِي ُولا لِقَيِّد وَيْت مَنَاسِنْ توم خَلِي ُولا خَفَا وی اکھو وی ہونی ودی نلی اکھو بی امچان وا ف ا و God. لو چِنِتْ كَلِزْيَ وَ سَيْنْ كِتَا سِي چِنْتَ كِتْبَيَ حَدِ ابْدَمْ خَتْ مثل ما ضاع جدل شاب قد غدا بي لا بولا حقاب وقال لي ولا اخوي حني على لا I ain't right.